ظهر بعض الدعاة يقول ان سماحه الشيخ ابن باز رحمه الله قد توفي ويثني وينصح بجماعه التبليغ والإخوان المسلمين في هذا الكلام هل هذا الكلام صحيح هذا الكلام غير صحيح ونحن جالسناه اكثر من عشر سنوات ما سمعناه يثني الا على اهل السنه والجماعة ويدعو الى اهل السنه والجماعة وينصح لمن اخطا من الجماعات الأخرى أن يتراجع عن خطائه من التبليغيين وغيرهم هذا الذي يعرفه عن شيخي الشيخ بن باز رحمه الله نعم.